كافّة كما يقاتلونكم كافّة، واعلموا أن الله مع المتقين.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 فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهلين فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا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 ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اولئك هم الكفرة الفجرة